تغريدي السماء وصحي بالنشيد حان وقت الوفاء للعلا والخلو. ليل يا سما واصحيب النشيد حان وقت الوفا للعلا يا سما اصبح كناطه فَلِلإِلَهِ الْمَجِيدِ زَلَّتِ الدِّيَارُ سَمَا وَاصْحِبِ النَّشِيدِ وَاصْحِبِ في وفاء يبذلون في وفاء فريت كي الجديد, للطريق الجديد. في النسي وحان وقت الوفا للعلا والخلو قد بي دينا وبعزم لن يكون السجود لإله جديد لإله جديد غير مجد تلي وغدا لن يكون غير مجد تلي فافرحي يا سماء واصطحي بالنشيد. سغردي يا سماء واصحب النشيد واصحب حنانه الوفا للولى والخلود زغردي يا سما واصحب النشيد واصحب يا سما